معين ا ل ن ب و ة و ا ل أ ن ب ي ا ء فيروي قلوب جميع الورى هداه لنا وبهم نقتدي مواعظ أ ج د ر بان تذكر سيروي من فضلك و شاهد الفيديو ا م حتى النهايه ا ايام شهر رمضان المبارك ولا تنس الضغط على الاعجاب هذا وتفعيل الجرس و شكرا لكم س ي وخطيب امام、الخطيب. ج موضوع ع ق ب ا م د ي ر الانبياء ل م و ر حياكم الله يا أهلا ح ى ل ل و الأخوة الأخوات التوفيق ستكون جميعا لكم لي أمشاهدين بالأمس موضوع الأنبياء والوحي سنبدا بالحواري مع ف ض ي ل ة الشيخ ثم بعد ذلك سنتيح المجال لاتصالاتكم في ا ل أ ر ق ا م التي تظهر على الشاشه فضيلة الشيخ ن ب د أ حوارنا في موضوع ا ل أ ن ب ي ا ء والوحي كنا قد تكلمنا ب ا ل أ م س عن ا ل أ ن ب ي ا ء والتفاضل بينهم نريد ا ل آ ن أ ن نحرر مفهوم الوحي وحال ا ل أ ن ب ي ا ء بسم واصحابه والسلام الرحمن الرحيم الحمد ومن الله الصلاة الله لله على رسول الله وعلى آله ومن وله وبعد فقد دكمنا أن بالأمس و ح ي أنبيائه خصيصة الله وعلا جل إلى هو أعظم ت ه الله ا جل و ع ل ا أ ن ب ي ا ء من حيث المفرده لغويا يقال وحى ويقال الأكثر وحى أوحى وأوحى و أفصح عند ب ا القرآن نزل إلى النحل ربك وأوحى من ح ي و حيث ي وتعريف ي ن من من المفرد بعده ح ا ل ص ن ا ع ة ا ل ل غ و ي ة كما عند ا ل ر غ ب في المفردات و كما عند غيره إ ن م ا يدور حول ا ل إ ع ل ا م إذا بإسراع كان ويحتمل ل ط ف ا و ح الإعلام إذا كان بإسراع هذا يسمى ولطف و ي ا وهو خبر ن ق ل إلى الغير ه ي و ح ت مع مضامين ع د ة قد يكون أ ح ي ا ن ا بالكلم قد يكون أ ح ي ا ن ا ب ا ل إ ش ا ر ة قد يكون أ ح ي ا ن ا ب ا ل ك ت ا ب ة وبعضهم حمل ا ل ك ت ا ب ة حمل معنى قول الله جل وعلا فخرج على قومه من المحراب في خبر زكريا ف أ و ح ى إ ل ي ه م أ ن سبحوا ب ك ر ة وعشيه ة أوحى إ ل ي م أن بمعنى كتب إ ل ي ه ل أ ن زكريا كان قد منع من الكلام ثلاث ليال سويه ة ثلاثة قال آياتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا تكلم أن م ر ز فمن قال إ ن الوحي هنا بمعنى ا ل إ ش ا ر ة احتج ب آ ي ة إ ل الا رمز. إ إلا رمزه, أو إلا رمزة من الآية ومن ز ا م الآية ومن جعلها على إ ط ل ا ق ه ا رجع لمخزونه اللغوي فالمخزون اللغوي يدل على أن الوحي يدل أن على بمعنى يأتي الكتابة قال لبيد عفت الديار محلها ف م ق ا م ه ا بمن ت أ ب د غولها ف ر ج ا م ه ا فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها ك م السلام ضمن ا و ح ي ه الصخور ا س ل ل ا ا م والوحي الكتابه التي على اطحال ل ص خ و ر ن آ ن لمن يذهب الانسان البر... البرية يرى الصخور ب ر يرى ي ة ا ل مكتوب عليها. هذا ليس إلث هذا إلث قديم كانت تصنعه العرب عليها ليس إلثا إلث حديثا هذا هذا فمن هنا احتج من قال ب أ ن الوحي هو ا ل ك ت ا ب لكن كما قلنا إ ن ا ل أ ص ل في الوحي نتكلم ا ل آ ن من حيث المفرده ك ن حيث ا ل م ف ر د ة ك ن ا ح ي ة ش ر ع ي ة ت أ ت ي بمعنى ا ل إ ش ا ر ة ت أ ت ي معنى ا ل ك ت ا ب ة ت أ ت ي بمعنى غير ذلك إذا إنما لذيذ ستردنا أدبيا شعراء المعلقات مخضرم إنما يقال الدب إذا شق أوذنها فانفصل يقال لها مخضرم مخضرم مخضرم أحد لأن شقين شق فمن أ د ر ك ا ل ج ا ه ل ي ة و أ د ر ك ا ل إ س ل ا م يقال له م خ ض ر ا أ و أ د ر ك جيلين متفاوتين في أ ي سياق يسمى ع ن ي ي م خ ض ر ا لذيذ هذا قلنا أ د ر ك ا ل إ س ل ا م كانت أ م المؤمنين عاشرا ض ي الله عنها و أ ر ض ا ه ا ت س ت ل ح له أ ب ي ا ت أ و بيتين كان يقولهما ذهب الذين يعاشوا في أ ك ن ا ف ه م وبقيت في خلف كجلد اجرب يتاكلون م ل ا م ة ومذمه ي ت ك ل و ن م ل ا م ة و م ل ه م ويلام قائلهم ويلام إ ن لم ش غ ل البيتين ع ج ي في ب أن أ المؤمنين ك ا ن ت ت ق و ل ه م ا و ت ت ذ ك ر أ ي ا م ل ب لبيت ي يعني أن ك ا ن ي ق و ل على يتأسف ز م ا ن ه ي ق و ل ذ ه ب الذين يعاشوا م ويلام ف ي قائلهم رد ويلام ق ا ا ل ت ه م ويقول ت ف ي كيف لو بقيت ع ا ئ ش ة الى يومنا هذا هشام ابن ع ر و ة ابن عروه كان مردد البيتين ويقول كيف لو بقي ابي الى اليوم طبعا هذا الامر لو اطلق ستنتهي امور سيقول اليوم ماذا سيقول صالح ان صهيب اليوم لكن يعني لا ينبغي الاطلاق في مثل هذا ولهذا اذا خرجنا عن النص قليلا في هذه ا ل ق ض ي ة هم يقولون ان ص ولكن سيدنا عمر بن نزل عنه درجه ت ي ثانيه وجلس على ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي درجة وجلس على ا ل د ر ج ة الاولى ل وجلس على الدرجه الاولى ى ل وجلس س ل م على ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة فجاء أ ح د الناس الذين ينقمون على عثمان من الخلفاء بعده بسنين يعني في عهد دوله بن العباس فقال له القائل أ ن ت م ا ذ ا تنقم على أ م ي ر المؤمنين عثمان قال انقموا عليه أ ن ه صعب رجع قال احمد الله والله لو عثمان نزل د ر ج ة وكل خ ل ي ف ة نزل د ر ج ة لانت ا ل آ ن تخطب من نفق في الارض ن أقصد من هذه الإقلالة فليس كل أ م ر يعني يحسن الخطاب ا ل أ و ل الثاني الثالث لكن بعد ذلك يخرج عن رونقه يخرج عن حياته هذا كله في الاستطراد اللغوي حول كلمه ة خصيصة الوحي على أن عدل الاستطراض الشرعي الوحي لما كان خصيصة للأنبياء على عدل ل أن أعظم ن به أضحى الوحي الأنبياء ض ه الفاصل بين وجودها ربانية هذا المقصود به أضحى الدعوة الأنبياء ربانية مهما عرف بين به التاريخ من قادة أضحى لكن وسياسين ي مصلحين اجتماعيين وروائيين وكتاب ف إ ن م ا جهدهم دعوتهم آ ر ا ء ه م تبقى إ ن س ا ن ي ة تحتمل ب ق ى ت الصواب تحتمل ا ل خ ط أ تبقى لبيئته أ ث ر فيها يبقى لدراسته أ ث ر فيها يبقى لمشايخه أ ث ر فيها ا م أ ن ب ي ا ء الله جل وعلا وحن من الله لا طين ولا حجر ما ي أ ت ي ه م ي أ ت ي ه م وحن من الله تبارك وتعالى ولهذا كان الوحي ثقيلا ويقولون ان رجلا تبي عمالك ا رحمه الله قال يا أ ب ا عبد الله يا ابا عبد الله هناك م س أ ل ة يسيره هناك م س أ ل ة س ه ل ة لكنه س أ ل عالما إ م ا م ا قال يا بني ليس في الدين شيء سهل ولا يسير إ ن الله يقول إ ن ا س ن ر ق ي عليك قولا ث ق ي ل فالوحي ثقيل ل أ ن ه ينزل من السماء عظيم وعاشره الله عنها أ خ ب ر ت مر معنا هذا ظن ب ا ل أ م س أ ن ه كان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شات شديد ا ل ب ر و د ة ومع ذلك يتصبب جبينه عرقا صلوات الله و س ل ا م و عليه فهذا الوحي في مفهومه الشرعي وما كان من الله جل وعلا من بلاغ إ ل ى أ و ل ي ا ئ ه هذا البلاغ جاء في ا ل ق ر آ ن كلمه وحي كثيره بل على ناس تفضل في ح ل ق ا ت ا ل خ ر ى لكن مثلا الله يقول إ ذ ا زلت ز ا ل أ ر ض ز ل ز ا ل ا وخرجت ا ل أ ر ض أفقالا وقال ا ل إ ن س ا ن م ا ل ه ا ي و م إ ذ تحدث و أ خ ب ا ر ه ا ب أ ن ربك أ و حالها أ و حالها هنا قالوا م ر ه ا قال ربنا أ و حربك ى إ ل ى النحل قالوا أ ل ه م ه وسخره لان يصنع هذا هناك خطاب وحي إلى غير, الأنبياء غير الأنبياء. لكن خطاب الوحي الأنبياء الكافة الكافة الى أ ن ب ي ا ء لكن إ غير الانبياء أ ن ب ي ء الإشكال العلماء ي الكافة يقولون أنهم ربك وعندي لا استقر هذا ان يكون وحي إ ل ا ل ه صعب جدا أ ن يكون وحي إ ل ا ل ه لا يقبل ا ل ن ا ح ي ة ا ل ع ق ل ي ة أ ن ا م ر أ ة لمجرد ح د ي ث نفس و إ ل ه ا م شعرت به أ ن تعمد إ ل ى ابنها تضعه في تابوت تغلقه ثم تضع هذا التابوت تنميه في البحر خ ا ص ة إ ذ ا استصحبنا ما بعدها فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إ ن ا وردوه فلا يلزم من الوحي النبوه لكن اذا كنا يلزم من الوحي النبوه فنقول بانه يمكن أن ان تكون هناك نبوه لا رساله في النساء يعني ولا يعقل أنهم الأكثرون أن الأكثرين على خلافه ثم بشيء من مثل هذا ثم مثل نعارضهم من ه بشيء يعني شيء هذا الوحي ا يتعدم كما قلت هو الخصيصه العظمى التي منها أ خ ذ ا ل أ ن ب ي ا ء المنبع وهي ا ل خ ص ي ص ة الكبرى لهم لان ما, ما يقولون غ د ي من الله والله يقول عن خاتمهم وسيدهم إن هو خاتمهم وحي يوحى عن إن إلا و هذا الوحي و س ل جبريل علمه شديد القواب مره ف ي ا س ت و ا ء ه بالوفق ا ل أ ع ل ى إ ل ى آ خ ر ا ل ا ي ا ت ف أ ن ب ي ا ء الله جل و علا و رسله ما كانت دعوتهم ق ا ئ م ة على اجتهادات ف ر د ي ة أ و دراسات س ا ب ق ة و ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إ ذ ا ا لارتاب المبطلون بل هو آ ي ا ت بينات في صدور الذين و تروه العلم لما كان الوحي كذلك كان ح ف ر ه من الله لازمه ولهذا حتى أ ن ب ي ا ء الله ليس لهم الا البلاغ لا يملكون تغييره ولا ت م ن باليمين ه ث م ل ق ط ع ن ا منه الوتي ف إ ذ ا هذا بحق سيدهم صلى الله عليه وسلم ماذا يقال في, في حق غيره ولهذا أ و ل ا ل أ م ر أ و ل ا ل و ح ي يحدث خوفا في القلب يحدث ر ه ب ة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل لا تحرك به لسانك فلهذا انزل الله جل وعلا ع ل ي ه فان كنت في شك مما إن أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك ف ا س أ ل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فقال صلى الله عليه وسلم لا أ ش ك ولا اسال أ ل ل أشك و ا والمقصود ايها المبارك ق ض ي ة أ ن الوحي ثقيل جدا وله صور الله يقول ما كان لنبي أ ن يكلمه الله إ ل ا وحيا أ و من وراء حجاب أ و يرسل رسولا فيوحي ب إ ذ ن ه ما يشاء فمن صوره أن يكلم تكليما الله العبد وابن ه ذ مر معنا ا وهذا أرفع مقامات الوحي أرفع مقامات الوحي ل أ أرفع أرفع م س و القيم ر ح ه الله ذكر قضية مراتب ا ل ه د ا ي ة في مدارد السالكين وقسمها ض ع عشر ه ا إلى إ ل ى عشر وجعل التكليمه في أ ر ف ع ه ا حق ولهذا خصه الله الله قال إ ن أ ح ي ن اوحينا إليك تما إ ل ى نوح والنبيين من بعده و أ و ح ي ن ا إ ل ى إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق ويعقوب والاسباط وعيسى و أ ي و ب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود الزبوره ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ثم لما كان هذا أ ر ف ع المقامات قال وكلم الله موسى تكليمي لأن ل ا ح خلقه الله جل ولهذا ع ا إ ل ي جعل جل وعلا عليه ل و ه قال الله إ ن ه لقول رسول كريم هذا جبريل ذي ق و ة عند ذي العرش م ك ي ن المطاعم ث ثم أ ن ي ن ثم قال يبين ما نحن فيه أ ن ه ي ر ى على ه ي ئ ة التي خلقه الله عليها قال ولقد ر آ ه بالافق المبين فالراي ئ نبينا صلى الله عليه وسلم والمرئي جبريل والمكان الأفق, الافق المبين هذه ا ل ر ؤ ي ة ا ل أ و ل ى ق ا ل ا ل ث ا ن يجب ة في ا ل ن م ولقد ا ل ر أ ي ه و ا ل ن ب ي ي ع ل ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م و ا لن يكون جبريل لكن اختلف ولا قد نزلة أخرى يدل على أن هناك س ن د ا ت ي ولكن ي ى و ن هناك سيداتي ولكن يكون هناك ل سيداتي ولكن هناك ل سيداتي م ل إجلا ل فما كان لهم أ ن يزيدوا فيه ولا ينقصوا لكنهم قضوا أ ع م ا ر ه م في أ ن يبلغوا ر س ا ل ة الله وهذا الوحي من الله إ ل ي ه م جعلهم ثابتين الخطا في دعوتهم إ ل ى ربهم تبارك وتعالى ولعلنا في أ ي ا م المقبلات ن أ خ ذ ايات اذا أ ذ ن ت فنشرحها إ ذ ا كانت مرتبطه برفض أ و ح ى أ و ل و ح ي أ و ما شبها ه في ا ل ق ر آ ن والمقصود من, من, ال... من ما أ د ر ج ن ادرجناه ه كله أ كله أ ن ه قضية أن الوحي خصيصه عظمى ل ل أ ن ب ي ا ء تجعل ما يقولونه أ م ر ا مقبولا من هنا فطن خصوم ا ل إ س ل ا م من المستشرقين وغيرهم اذا أ ر ا د و ا أ ن يقوضوا الدين و ل م يقوضوه لأن الله, حافظه. لان الله حافظه فسيلجؤون إ ل ى فك الارتباط ما بين الوحي والناس ويعمدون إ ل ى التشريع والتنظير ا ل إ ن س ا ن ي البشري المحد الذي يخالف وحي السماء وكلما كانت ا ل أ م ة م س ت م س ك ة بوحي السماء كانت أ ق ر ب إ ل ى النصف فاذا أ خ ر ج ت إ ل ى ا ل أ ر ض ورضيت بما ق د ف به المستشرقون العلمانيون اليبراليون المغتربون كلهم إ ل ى إلى ا ل أ م ة وركنت إ ل ي ه هلكت فسبيلها ا ل أ ع ظ م في النجاه وحي, وحي السماء إ ذ ا أ د ر ك ت ا ل ا م ة ذلك حافظت على وحي ربها و ا ل ت ز ن ت به وهذا هو المعنى الحرفي الحق لقولي صلوات الله وسلامه ع ل ي ه تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وهذان هما, هما الوحيان هما المشكتان ا التي ينهل و ا منهما المؤمنين يفهم من السنة السنة تعتبر الوحي سنة وحي قطعا بعد ذلك نريد أ ن نعرج ف ض ي ل ة الشيخ بما أ ن ن ا خصوصا أ ن ن ا في رمضان نريد أ ن نعرج على يوم الوحي ا ل أ و ل عند نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الوحي ا ل أ و ل من نبينا صلى الله عليه وسلم هو اليوم الذي أ ن ز ل فيه فواتحه العلق اقرا ربك الذي خلق ا ل إ ن س ا ن من العلق ا ق ر أ و ربك ا ل أ ك ر م الذي علم بالقلم علم ا ل إ ن س ا ن م ا ل امال يعني خ م س آ ي ا ت كل ه توطيع ذكرتها كتب ا ل س ي ر ة قبل ذلك、أقول. نحن نعلم أ ن أ ص ح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب ا ل إ م ا م البخاري المعروف صحيح البخاري و سماه صاحبه الجامع الصحيح البخاري رحمه الله قسم كتابه سبعا وتسعين كتابا يعني جعله على أ ب و ا ب الفقه سبعا وتسعين كتابا ب د أ ه ا بكتاب بدء الوحي وختمها بكتاب التوحيد وجعل آ خ ر حديث في كتاب التوحيد الذي هو آ خ ر كتاب في كتاب الجامع الصحيح قول صلى الله عليه وسلم كلمتان خليفتان على لسانك ق ي ر ت ا ن في الميزان ح ر ي م ت ا ن إ ل ى الرحمن سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم الايمان ما أ ل ف و ا و ص ن ب و اختلفوا ا في التصنيف فيما يبدؤون فالبخاري ب د أ بالوحي وهذا والله من التوفيق ومن الفقه حتى يجعل ا ل إ ن س ا ن من يعلم أ ن م و ز ن على النبي صلى الله عليه وسلم وحي س ل م و فكل ما سياتي ا ل كتاب يصبح مقبول إ ن هو إ ل ا وحي م الوحي ب د أ كتابه بالوحي المسلم ب د أ ه ب ا ل إ ي م ا ن مالك المطلب د أ ه بوقوت ا ل ص ل ا ة ط ب ع ا ل يختلف لكل الوجه يعني ليس هذا ب أ و ل ى من هذا لكن لكل منهم تخريجا بسبب الذي من أ ج ل ه ب د أ كتابه لكن الذي يعنينا هنا بدء الوحي ان تتكلم ت س أ ل عن ق ض ي ة يوم الوحي ا ل أ و ل في ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم المكان كان غار حراء الزمان كان رمضان التهي ئ ة كانت خ د ي ج ة رضي الله عنها تعلم و ان أ زوجها عليه السلام قبل أ ن ن ب ب أ يتحدث عن ب ي ا ر ي ل و ا ت العدد وهذا من صوت ام ي القلب لفضل الرب قبل ب ع ت ت ه صلوات الله وسلامه عليه حبب اليه هذا الذي حبب اليه لم يكن شيئا موروثا يعني شتان ا يكون لديك معلما تقلد وتحاكيه او م س أ ل ة ق ر أ ت ه ا في كتاب ف أ ع ج ب ت ك ف أ ن ت تطبقها لكنه شيء قذفه الله في ق ل ب ن ب ي ه صلى الله عليه وسلم ت و ط ئ ة له هذا كله وقع قبل رمضان كما قلنا ب ا ل أ م س و ص ط ن ا ت كرينف س ي ويتحنف الليالي دوات ا ع م حتى كان اليوم الاول أ و ل ل ي م ا أ و ل جاءه ج ب ي ل عليه السلام اليوم الاول في الواحد لو علم يقينا أ ي يوم منه لحل اشكال يوم القدر ل أ ن الله قال إ ن ن ا انزلناه في ل ي ل ة القدر يعني ابتداء نزوله ليلة القلب في منزوله ه من ذهب أنه م من ما لأن ن ليلة السابع عشر. لأن الله ما على يوم يوم من من قال عشر ل ن عبدنا ا على ي م ا ف ر ق التقل ا جمعا ن ن ي يوم و م م من إنها قال ل ي ليله ة أ ر ب ع ن وعشرين عندي ومنهم وهذا قوي ا ق من إ ن ليلة سبعين وعشرين و ه ذ ا ع ل ي ه الجمهور و ق و و ي الذي أخر ن ع د إليه هذا اليوم الوحي ا ل أ و ل جاءه جبريل طبعا ا في لما أخبار شهيرة لا أحتاج أن أعرج、عليها. أنا لا عليها شهيرة حاول ت س أريده من قضية من ل لما و ح ي جاءه جبريل جاءه بالوحي فالوحي ثقيل اقرا أ م أنا بقاري. اقرأ بقاري ما أ ن ا بقاري فقال جبريل اقرأ ربك خلق خلق الإنسان من حلق اقرأ باسم الذي الإنسان الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما الله الجبل بلا الزواج منها جبريل علم علم لم يعلم نزل صلى الله عليه وسلم له ربك وربك خديجة من من حتى الزواج منها توطئ لهذا و إ ل ا ا ل أ ص ل أ ن رجل ا في ا ل خ ا م س ة و ا ل ع ش ر ي ن لا يقبل بمرأة لو جرينا على لكن من ر أ ة في ا ل أ ر ب ع ي ن ل ذ ي ي ومن ا ل ي ل و ن الذي ي ق ل و ن الذي ي ق ل ومن الذي ق ب ل ومن الذي ق ب ل و ي ق ب ل و ن ي ق ب ل ومن الذي ق ب ل ومن الذي ق ب ل و م ا ل ي ق ل ومن الذي ي ل ب ومن الذي ج ع ل ا ل ن ب ي ع ل ي ه ا ل س ل ا م حسنا ي ق ي ع ي ن م ي س ر ة حتى ي ك و ن حسنا ي ق ي ع ي ن خ ل ي ج ة ل و ي ق ل م ي ص ح ل و يقبل و ي ق ب ا ل ب د ا ي ة ا ل أ و ل ى كانت ان زي بن عليه, عليه السلام في عيني ميسره ة خديجة زين ي فلما ع وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر أ ن يكون لهم الخيره من أ م ر ه والله إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ م ض ا ه و أ ي أ ح د يبني في الدنيا بين حالين بين أ ل ط ا ف ا ل ل هو بين ن ق م ت ه بين أ ل ط ا ف ا ل ل هو بين نقمته فمن أحبه ا ل ل ه ع ا م ل ه ا ل ل ه بلطفه فنجم ومن أ ب غ ض ه الله عمله ا ا ل ل ه ب ل ق م ت ه فهلك وعظم أ أ س ب ا ب نيلي ا ل ط ا ف ا ل ل ه أ ن يكون ا ل م ر ء ص ا د ق ا مع ر ب ه يريد الحق و ي ط ل ب ه ولا ي ع ا ن د ه إ ذ ا ب ح ر له يدور في ألطاف الله نعود فتزوج خ د ي ج فكانت رضوان الله عليها نعما م ع ي ن له صلوات الله وسلامه عليه فعاد إ ل ي ه ا ومن كانت تجله قبل أ ن يقول إ ن ه نبي بدهي ان تجله أ ك ب ر بعد ان علمت نبوته ا فقذف الله في قلبها ا ل إ ي م ا ن فكانت أول من آمن من هذه الأمة رضوان الله عليها من آمن من أول هذه لما آ م ن ت أ خ ذ ت به بعد أ ن أ ي د ت ه وقالت له إ ن ك لتحمل الكلى وتعين على نوائب الحق يعني ثم ب ب ت ت ه ا تقدر مضت ن مخزونها من نسانها ثم م الثقافي به إ ل ى ابن عمها ورقه من ا ل ا ن ي ة و ي يقرأ الإنجيل ت ن ص ر الطبع ف ق قد ا اسمع ابن أخيك كان شيخا ل ت من عمي أخيك ابن أخي ت قال ص د ن ب ي صلى ل ل ا هذا عليه وسلم لأن قضية يستمر ورقة الناموس ا ل أ ك ب ر الذي ي أ ت ي موسى طبعا يأتي إشكال يأتي هو ن ا علمي ه أ ن أ ق ر ب نبيل ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليس موسى عيسى عليه يقول الصلاة والسلام يقول أن دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى إبراهيم مبشرا برسول يأتي من أن أبي دعوة بعد وبشارة يأتي أحمد فلماذا قال موسى ولم يقل عيسى مع أ ن ه كان نصرانيا أ ج ا ب أ ه ل العلم عن هذا أ ن ن ب و ة موسى متفق عليه عند أ ه ل الكتابين و أ م ا ن ب و ة عيسى ف إ ن اليهود لا تعترف به لا تؤمن بنبوته ولذلك قتلوه فحاله إ ل ى موسى ولم يحله إ ل ى عيسى وهذا يقول وردت رواية عليه بأنهم العلماء لا متفق تثبت بعض عيسى لكن أن أظن أنها、تثبت. لكن ل ص ح ي ح أ ن ه موسى في ا ل ب خ ا ر ي نعود ق ا ل ه د م موسى أ ك ب ر ا ل ذ ي يأتي موسى و أ خ ب ر ه أن ق و م ه س ي خ ر ى و ق ا ل ه د م موسى وكالهدم موسى وكالهدم موسى ر ك أنصرك, أنصرك ه ذ ا ك ل ه ز ا د م ن ثباته صلى ا ل ل ه عليه و س ل م ثم ت ق وكالهدم ن موسى و ي ة ا ل ح د ي ث ت ق و ل ثم فتر ا ل و ح ي فتر ه د م موسى و ل ا ل ع ل م ي ق و ل و ن س ى ذ ك ر ن ا ه م ر ر ا ل ن ج م عن هذا ا ل ر ه ب ة والخوف ب د أ التقل والشوق إ ل ى كلام الله ب د أ يعظم ويزداد ثم بعد ذلك أ ن ز ل الله يا أ ي ه ا المدثر وجل اهل العلم يقولون إ ن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ا ب إ ق ر أ وارسل بن وارسل بالمدثر في الحديث ثم حمي الوحي وتتابع هذا حتى آ خ ر ي ن يعني إ ل ى ان قبر صلى الله وسلامه عليه وسلم بعد ذلك لم ي ف ت ق الوحي حمي الوحي وتتابع يا ايها المدثر يا أيها المزمل ن وكلمه ن من والقلم أوائل والأنبياء. هذه ه ا ن أوائل الكبار ف في في ومريم وطاها والأنبياء وكلها نزل مكية. هذا قولها حمي الوحي وتتابع طبعاً إذا في اللغوي الخمس من مكة مكية معنى حمي كلمة الكبار الاستراض التي قضية طبعا العتاق هذا إذا هذه نزلت نزل أذنت ناموس وهذا يعني امتاع بعض الشيء لمن يرانا ك ل م ة ناموس على وزن فاعل لامها تاتيسين و ا ل ك ل م ة ناموس بعض ه العلم يقول هو صاحب السر للملك وبعضهم يقيد يقول صاحب السر في الخير وبعضهم يقول الجسوس ناموس وبعضهم صاحب صاحب يعني هما في في الخير يقول السر الشر الشر ان سوى. على نفس نطاق هذه ا ل ك ل م ة ي أ ت ي كثير الداموس م القبر يريدون به ا لن يقولون ظلام دامس والقبر الله قبري وقبر. أقول سلم الحية وهي مشهورة ولو النسع تلسى يجعل الإنسان له نفضم بورنا أنفاعوس أنني استمكنت من يكون إن كان أن يكون منهم قبري وهي داريت عمري حية يوما حريصا وقع مشورة بأعداوتها دامس أمار إذا هذا دائما أعداء خصم أو أعداء الجاموس معروف ضرب من البقر القاموس قعر البحر ولهذا سمى الفيروزبادي كتابه ا ل قاموس المحيط يعني يحوي أشياء كثيرة الكثير يسمى الصبيح جميل في يهلك علم على بدون النابغة فإن فإن الجاروس هو الرجل الأكل يسمى جاروس قابوس هذه بدون علم تطلق على الرجل الصبيح الوجه جميل الوجه وهذا ورد في شعر النابغة فإن يهلك أبو قابوس يهلك الأكل يهلك أبو شعر الرجل هذا الرجل يهلك تطلق يهلك ق ا ب وهذا س ي ل ك ر ب ي اسم احد ملوك المناذره المقصود هذه بعض الروايه ا ل ل غ و ي ة لكلمة على وزن ك ل م ة ناوس اي على وزن فاو ح ي بالضعف يبقى قويا لكن الوحي أ ح ي ا ن ا ي أ ت ي رؤيا كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدق الله ورسول ه ا ل ر ؤ ي ا بالحق وحديث ا ل رؤيا نوصل ى الله عليه وسلم ر أ ى ملكان و أ ش ب ه ذلك كثير لكن هذا الذي نقول ه على وجه الاجمال عن ا س أ ل ة الوحي اسمحي هنا أ ن أ س أ ل ك ما هي الصور الوحي التي جاء فيها إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم جاء أ ح ي ا ن ا ينفث في روعه يدو حديث إ ن روح القدس ينفثها بروعه أ ن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها فاتقوا الله واجملوا في الطرق ت ه التي ل ولهذا ا م موصفون بالجمال ل ا ئ ك ة وجه الاختران قال بعضا من دحية كان يدخل على الملوك ولهذا كان جبرائيل ي أ ت ي على هيئه د ح ي ة أ ي ا كانت ا ل ع ل ة و ا ل ح ك م ة لكنها كان يأتي على ي ئ ة أمر مفروغ منه كانت ي أ ي على ه ي ئ ة رؤيا لكن نستطرد يعني في ا ل ق ر آ ن جاءت ت س م ي ة الوسوسه ة وحيا ل ك ن ا ليست وحيا ل ل إلى ه أنبياء وان الشياطين ليوحون إ ل ى اوليائهم ليجادلوكم فهذا الوحي إ ش ا ر ه عن طريق الوسوسه ة م ن قول القول وعلا الشياطين والجن يوحي بعضهم إلى بعض غرورا الله جل الشياطين الإنسي إلى ملك ذلك نفثات نفثات شيطان بعضهم فهذه سماها تسمى بعض زحرف التسمية هنا بأنها وحي بناء على لا على الناحية الشرعية سميت وحيان بناء على النحي ا ة ا ل ل غ و ي ة لا على ا ل ن ا ح ي ة ا ل ش ر ع ي ة ط ت ك ا ب و ك ا ل ل ه يا ش ي خ نكتفي ب ه ذ ا ا ل ق د ر ا لوم ي ونتابع ب إ ذ ن ا ل ل ه ح د ي ث انا ع ل و ح ي في ت حلقات المتابع ة و ا ل آ ن نفتح المجال لتصالات ل ا و م ع ن ا أ و لتصال ا ممانا ع ن مم أ و لتصال ا مانا مشاكل مشعل ع السلام ي ا ل ه وعليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته اهلا ا بك ل تفضل علينا وعليكم السلام بكم ع ك ان شاء الله ه هل هو تفضل الخضر الخضر الخضر خليم اشأل السؤال الولا اسأل ل يا بقيت نبي ويوحى ي ا عن عن ن ب و ة الخضر ن ب ويحاء ة الخضر و الله إ ل ي ه في ق ص ة موسى عليه السلام نعم, نعم. والسؤال الثاني عن ل ي ل ة القدر يقول الشيخ صالح أ ن ه ليله اربع وعشرين هو قول قوي لديه لدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام ا ل ي ك م الله, في الله, حاجة حاجة الله هذا البرنامج. يا شباب حب الله أنا الإسلامية. يا شباب ح ن ف ي ه الله ا يا شباب حب الله يا ش ب ا ة والله عزاكم وخيرك、اتصارك. شكرا عبد الصمد طيب في اتصال اخر نايف نايف من السعوديه تفضل يا نايف ثانية. أنا قصه ة الثانية خالدة ذ ه ع ن د من ا أراد الرسول قتل خالد الهذني خالد الهذني عندما أ ر ا د قتل النبي صلى الله عليه وسلم أي طيب نعم شكرا لك انا اعطيكم ع الاسئله ونجيب على طيب الشيخنا نبوة مختلف في、النبوة. وختلفت ا في ا ل خضر اهل النقول قيل نبي أ و ولي أ و رسول يعني اختلف والذي يترجح عندي أ ن ه نبي وسمي الخبر ل أ ن ه جلس على ف ر و ة ولما قام عنها كانت خضراء من تحت ه ورد هذا في الحديث القول بنوته ب أ ق و ى ولكن هو ليس مقطوعا مقطوع بنبوته وعندما نقول ليس مقطوعا بنبوته فلو جاء امر ما و أ ن ك ر ن ب و ة الخضر لا يكفر لكن لو جاء إ ن س ا ن و أ ن ك ر ن ب و ة نوح أ و ن ب و ة ه و د أ و ن ب و ة صالح أ و ن ب و ة يوسف لمن قطع ا ل ق ر آ ن بنبوه ت ه ذ ا يكفر لكن م ن ل م ل أ ن الله قال امن الرسول و والم... ان الرسول يعزل إ ل ي ه م ربي و المؤمنون كل آ م ن بالله و ملائكته و كتبه و ر س ل ه ف من قطع ا ل ق ر آ ن ب أ ن ه رسول لا يزول عدم ا ل إ ي م ا ن بكفر لكن من لم يقطع ا ل ق ر آ ن بنبوته و برسالته فهذا لا يترتب ع ل ي الكفر لكن الخبر كما قلت أ م ر مختلف فيه وقدمنا قول السيطي رحمه الله واختلفت في خضر أ ه ل النقول قيل ولي أ و نبي أو أنه رسول ولدي و ترجع عندي نبي او ل ح ة في هذا ح ي إليه الله وعلا قال وما جل فعلته عن م أ رسول ي تأويل ذلك لم ت ما ت ع عليه صبرا يعني لما ذكر الأخبار صبرا ذكر م ا ا ذ خلق السفينة ولماذا قتل ولماذا اقام ل ل ولماذا غ ا م أ الجدار قال وما فعلته عن أ م ر ي ذلك ت أ و ي ل ما لم تصد عليه صبرا وهذا لا يخذ بالظن ولا ب ق ض ي ة إ ل ه ا م ولا ب أ ق و ي لمن يقول حدثني قلبي عن ربي كل هذا لا يمكن ان يبن عليه مله ولا, على ولا قتل غلام ولا خرق س ف ي ن ة ولا يمكن أ ن يحصل لعاقل فالقول بنبوته أكمل والعلم أكمل بنبوته عند الله س أ ل عن قولكم يعني قوتي غير ا ل ق د ي م وفي العشر ا ل أ و ا خ ر أ و ك د وفي ليال الوتر من ليال العشر أ ر ج ى وفي ل ي ل ة سبع وعشرين أ ر ج ى عند الجمهور هذا الان آ ن يعني أنقل مقر ل آ مقر ج ع عندي أنها أقرب إلى أن تكون ليلة أربعين وعشرين بالشافعين أنها أن تكون الأنسى ليلة أقرب هم هذا إلى و م ر و ي ن ع ن ا بن عمر ثمه حديث ذكر فيه الكتب ا ل س م ا و ي ة متى أ ن ز ل ت توراه و ا ل إ ن ج ي ل والزبور و ا ل ق ر آ ن وفيه على فرض ص ح ة الحديث أ ن ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل ل ي ل ة أ ر ب ع ي ن وعشرين والعلم عند الله بناء بناء بأنها أربعين يعني نتكلم قلنا هذا الحديث الجزم وحال هذا على وعشرين هل ليلة ترجيح الأمر مخفي لكن اقول ارجى ل ي ل ة في ظني ان ه ا تكون ليله اربع ي وعشرين ا فقال ابراهيم ت لك اتفضل الشيخ اقول شك يسمعك ان ان ان ان رمضان عفوا ان ارفع صوتك ابراهيم ومكر صوتك السيئات عندك ضعيف يقلتها شيء الصوت ما ر ا او ل التلفاز انت تسمع صورة والكفاره ك ا ل ن ا س ماشيه من هذا القبيل مره ثانيه ة ويتكون السعود في مكان عندك、أوضح. س ي د م ا م ن ا محمد س ي د ا محمد س ي د ن م س ي ا م م ا محمد س ي د ا م سيدنا ي د ن ا محمد س ا م س ل ا م ح م س ي د ا محمد س ي ا محمد سيدنا م س ي ا محمد ا م ح سيدنا م ي د ن ا محمد س ي ن ا محمد سيدنا م ح م س ي ا محمد سيدنا م ح م ي د ن ا م ح م ن ا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد س ي ن ا محمد سيدنا محمد ي د ن ا م ا محمد م ن ا ي ي د ن د س ي ا محمد ن كم نبينا ورده القران حين دخل موسى لاخر محمد نعم الله يقول صلى عليكم. عليكم ورحمة الله ا عليه وسلم ك لو سمحت اقول لك م ر ان كريم إن شاء الله و د ع و ا ت ي الشيخ لها بس ونحبك الله حبك الله واجنك فعس دعاك نعود إنسان من نزاك يا شيخ. طيب شكرا لك يا موسى. الله موسى عبدالصمد شيخ طيب خير طيب نعود إلى عبد الصمد. كان يقول أنه مقبلة تدريس تربية لك إلى مقبلة الإسلامية أنه أنه النصيحة خصوصا أنه يشعر بثقة للأمان وهذا من الاستشعار الطيب ويدل على أ ن الشيخ عبد الصمد فقه الله تعالى على هدى المستقيم فيما يظهر لنا ولا نزكي على الله يحد لأن أحيانا قد يخبر مكنون نفسه سؤال المرء تعليم ولرب ان من الاستعمال الحميد ان يدرس ع ه لا يصلون على معلم ل ا التربيه الحوت ب وهذا فضيلة ق ل ل ع ي الاسلاميه ل فانا اقول أ و ل ما ينبغي عليك أن تصدق مع ربك جل وكن ع ل ا أن يحمل العلم جملة ويعطى جملة. إنما راعي سن من وكن يحمل ويعطى راعي يستمع إليك العلم جملة جملة في قدوتك و ر ط ف كلامك مع بقاء هيبتك ما يعينك على إ ي ص ا ل ا ل م ع ل و م ة وحاول أ ن تسلك طريقين ا ل ط ر ي ق ا ل أ و ل أ ن ت أ ت ي إ ل ى ا ل م ا د ة المقرره ة ما م ا يعرف ب ل ن ج وجه فتأتيه وأتم نحو تقربه أكمل أذهان على إلى الطلاب نحو تجتهد في ق ض ي ة العطاء وتلين وتخفف في ق ض ي ة الامتحان أ و ت أ ت ي به تدريجيا فالذي يراد من الامتحانات التمييز لا ل ت ع ي ز م ا ل ا جمة ت ع ج ي ه ا للأبناء لا يكونون ملزمين بها في الاختبارات والامتحانات وما شابهها لكنها تثري معارفهم توثق من بهم، تجعلهم و ث ق علاقتك من بهم يؤمنون بقدرتك يصبح لديهم إقبال على شخصيتك لأنهم يرون أن لديك ما عذبة وقد قيل إن المورد كثير الشيخ يوفقك ويسددك ويسر ويعينك وسائر إخوانك من معلمي التربية الإسلامية عبدالصمد إقبال عذبة العذبة الزحام على لأنهم المولد سأل الله وقد ماء أمرك من إن إخوانك وسائر أن أن ن الحديث ي ف س عن بين الفرق ا ل الصحيح والحسن الصحيح من حيث العمل كلاهما في مقطوع مقطوعا الجميع منزلة مرحلة الموصول المقطوع به فلهذا يسمى تلمذي رحمه الله لكن من حيث العمل جمهور العلماء لكن أن الحسن الإسناد فيكون والحسن يكون عند يكون إسناده حسنا عند لكن حيث واحد واضح الصحيح بصحته بصحته الصحيح حيث في في يجعله في الضعيف يرتقي يجب لا ضعفا لا ولا فلهذا وهذا الله أقل إلى على العمل كفر به به أو درجة قد سؤال عن م ل سأل به ع خالد الذي حاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم لا أسأل اسم الرجل لكن إذا كان يقصد ذلك الذي لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وانفرد عن الناس من وأخذ السيف وسل له وقال من يمنعك مني يا محمد فقال يمنعني الله وارتعد وسقط السيف منه النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وأخبر أصحابه بالقصة هذا الذي اسم إذا كان غزواته وانفرد فجاءه جاءه يا فارتعش وارتعد أصحابه هذا الساعة في هذا الخبر أحد وأخذ وأخبر وسقط من من يمنعك مني محمد يمنعني منه ثم أذكره عن عنه يقصد في في عفى فان سهوت أ و وفلت ف أ ق و ل كما قالت الملائكه عند ر ب ه ا سبحانك لا علمنا ل إ ل ا ما علمتها م ع ن ى اتصال آ خ ر م ع ن ى اتصال تفضل السلام عليكم عليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته عليكم الله من الله يا كريم م معنا يا أ خ و ي د وليد أبو وليد. أبو سحب وليد أ ب و وليد الله ممكن ثلاثة ثلاثة ممكن. ثلاثة السؤال ى الاول المؤذن يفطر على اولا أ ام يؤذن اولا ن ي ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن المعقده اموره اي ش ي هذا يعني ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن لماذا المعقده اموره أ ي ماعقده شيء من الشيء يعني الله يرحمه يعني... الله. من انفسنا تيسر تيسر نعود إ ل ى ا ل أ س ل ا م معنا اتصال آ خ ر خيب نعود إ ل ى إ ج ا ب ة ا ل ا س ئ ل ة محمد ذكر كم نبيا ذكر في القران آ ن ن كم ب ي ذكر ل ق آ هذا فيه خلاف المشهور خمسة لماذا وجد الخلاف وجد الخلاف لأن بصورة الأنعام ثمانية عشر نبيا مقطوع بها مقطوع أنه وجد وجد بصورة لأن تلك حجتنا على أتينا إبراهيم ق وكذلك م من ه ن نشاوين ألف ودرجات ر ب حكيم عليم وهبنا له إسحاق ونوحا كلا عليم ويعقوب كلن هدينا, هدينا من قبل من له قبله وهبنا هدينا ر ي ت داود و ي وأيوب ويوسف م ا وهارل ن ونوسى و ذ ل ك نجزي المحسنين وزكريا ويحيو ى عيسى وليس كل من الصالحين وسماعيل إ ويسع ل ومصور و ط ا وكل فضلنا على العالمين هؤلاء ث م ا ن ي ة عشر انتهينا منهم قال مقطع بقي ا س ب ع ة من ا ل خ م س ة وعشرين منفورون في القران وصاحب ا ل م ن ظ م ه يقول في ثمانية تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى س ب ع ة وهم إ د ر ي س هود شعيب صالح وكذا ذو الكفن آ د م ب ا ل مختار قد ختم س ب ع ة فقوله ويبقى س ب ع ة وهم إ د ر ي س هذا مقطوع ب ن ب و ت ه اذا كان ادريس ما كان صديقا صديق نبيا وهود مقطوع من هوته ادريس هود شعيب مقطوع من هوته ذو الكفن هو الذي محل اشكال ولكن ن كنت أرجع ق و الجمهور يعني مع الجمهور ل مع أنه يعني في نبي, نبي لكن كما قلت ما كان مقطوعا ب ن ب و ت يترتب عليه غير المقطوع ب ي ن ب و ت ت لكن الذي أغلب يرجعون على عليه الجمهور من أنه, من أنه نبي ن ب انه ء ذلك ك ي و خمسة شيئا خم ي طبعا ف أشخاص مختلفي ل نبي ت د ع الخضر هؤلاء ت الله قال وقال وقومة لقمان أتينا الحكمة وقال عن الخبر فوجد عبد ا من عبادنا أ ت ي ن ا ه ر ح م ة من عندنا وعلمناهم من لدنا علما وهؤلاء غير مقطوع بمريم غير مقطوع بنبوتها لاكثرون على أ ن ه ا ليست ب ن ب ي ا وقلنا ب ا ل أ م س ما كانت نبيا قط انثى ولا عبدا قبيحا بالفعال لكن يعني هذه الامور يعني لا ي ر ي د ان أ ع ج ل في أ م ر لي فيه أ ن انا ع ع م م نأخذ ن حسين لحسين شكرا, شكرا, شكرا عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحمه الله وبركاته شاهدوا شاهدوا شاهدوا الله ح س ن حياك الله وحب اسم حسين كثيرا. الله وحب اسم الله وحب اسم الله وحب اسم الله وحب اسم الله وحب اسم الله و ا س الله وحب ا م الله و ح ا س الله وحب ا س ا ل وحب ا م الله وحب اسم الله وحب اسم الله وحب ا س الله وحب اسم الله وحب ا م الله وحب اسم الله وحب اسم الله اسم الله وحب س م الله سؤال عن علامات ل ي ل ة القدر نعود إ ل ى أ ب و وليد إ ن س أ ل عن المؤذن هل يفطر قبل ا ل أ ذ ا ن أ م بعده وعلى التمر ل بدخول الوقت、نعم. وليس ق بالأذان نعم فلو او غابت الشمس、نعم. فمقام المؤذن إلا ا ل ش م س قد غيرها ب ت هذا أ ب ت فلم يؤذن لا يعني ذلك أ ن من يراه لا يفتر ليس ا ل ع ب ر ة بالاذان ا ل ع ب ر ة ب ض ر و ب الشمس فلو شرب ماء أ ك ل رطبه ث م ر ة قبل أ ن يؤذن فلا ح ا ج يعني صح صومه ل ك ن ا ل أ اكمل أ ن يؤذن ولا أ ع ل م أ ن من كان يؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتر قبل أ ن يؤذن ليس لي فيها علم لكن العدم بالعلم لا يعني علما بالعدم م ن ع وحسين س أ ل عن علامات ل ي ل ة القدر تكلم العلماء عن هذا كثيرا لكن الذي يظهر لي أ ن ه صعب ان ترتبط بعلامات ك و ن ي ة لكنها ل ي ل ة بصرف النظر عن اتت صيفا أتت ل واتت أن ن جاء ش ت ا ل ل ل ي ة هادية جدا بالتعبير ا ل ع ر م ولكن ف ا م يفهمه ش ه و ر يعرف الذي الناس لا الناس عنها الذي يبدو أ ن ه ا صعب في ظني ربطها ب ا ل آ ي ا ت ا ل ك و ن ي ة و إ ي ن وقع في ع ن ه ا ل الشمس تكون فيها ليست لها ا شعاع لكن ذ هل هو ل من ك ا م من أبي أو ش ع ا الراوي تدقيقكم تحتاج إلى نعم عفو الشيخ م س ا ع د ن ك في ا تصال د و ل ي عملت اما ل ل ه ن تونس نعود ثم تصال ل من السلام الله وبركاته اتحيكم الله الله ورحمة تونس ومن اعد الاتصال ا ا ل ق ل فظن ي الكونية ا اما لكن أن نقول إنها تتنقل أو لا ان هي انها فان فهي ليلة جاء جبرائيل فيها إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم أ و ح ى به إ ل ي ه ا فهذه الليله وعينها في كل حام رمضان القدر هذا حال ثباتها من هي ليلة هذا في ثباتها تتنقل ولما أنها ج عام بين الأحاديث ك ا ي ق و لرمضان ا ل ج م ه و فأصبح في أنها ليلة كل ن ر م في في في الشفع اليال اليال العشر الأواخر الوثر تكون هي ل ي ل ة القدر لكن من قام رمضان كله و أ ر ا د بقيامه وجه الله ووفق ل أ ن تكون ص ل ا ة العشاء والفجر في ج م ا ع ة فقطعا وافق ل ي ل ة القدر بقي القبول أ م ر ه عند الله أ م ر لا نقتحمه ولا نتكلم فيه وليس لنا إ ل ي ه سيدي ا ل ل ه الانسان ما ادري م ا عند الله ينال بالاستسلام له إ ذ قال له ربه أ س ل م قال أسلم. أ س ل م ت لرب العالم ا ل إ ن س ا ن من عصر تلك الليالي بل عصر هذه الليالي ينبغي و إ ن ظهر للناس أ ن ه يعمل في متجره في وظيفته في أ م ا ر ت ه في مكتبه ه له إجازته ه لا عمل له في إجازته لكن وإن أعطى الناس أعطى في وإن ج و ينبغي أ ن يكون قلبه مشغولا كيف يقضي تلك الليله ويبدا الانسان بفقه الاولويات اولاها ا لا ف الليل فيبدأ بالسنة الراتبة الترويحة لكن حتى لو ق د ر ما صلى التراويح لعملنا وغيرنا المهم في الليل كله الليل كله محل ل ل ع ب ا د ة فيكون هناك محل ل ل ع ب ا د ة و أ ح ي ا ن ا الانسان يغفل عنه قرينه كان, كان صديقا أو زوجة أو ولدا أو رفيقا في سفر ترى هذه اللحظات التي ولدا ترى اللحظات هذه نعم. يعني من أجمل اللحظات التي يتقرب فيها إ ل ى الله ا ل ح ظ ه ل ت ي يغفل و أ ن ه ا قليلك قليلك من ا ل إ ن س يعني وقتها ا ل إ ن س ا ن يسبح يدعو يهلل يذكر الله إذا إلى كان القرين بعد يصلي. لأن ترى أجمل الأشياء أن تترك الخلق إلى الخالق سرزق الإنسان هذا تترك لأن أن يصلي أجمل سرزق ترى بعد وتتوجه يرجى أ ن ه يكون على خير عظيم الله ي ق وما ل و يعقلها إ ل ا العالمون في أ ش ي ا ء لا بد من مشاركه ة الناس ف ي الناس كما ا وذهب ج م ه و ر أ الترويح جماعة ن ا الناس ن مسلمين مع سواد هذا ومر يكثر ي أن فيها ر ح ا ل ع ن أن ذ ه ل المسجد المبارك المسجد رسول يملأ العين لما يرى الناس ومصلون حول البيت الحرام أ ف طائفون و ا هذا ج تخرج مسجد يرى من أسده شيء أولا والله يغبط و ل ة امر ل ب ا ك يغبط ولي أمر المسلمين الذي وفقه الله ل أ ن يهيئ للمسلمين ع ب ا د ة ربهم يغبط كل من يعمل يغبط الأئمة الذين جمع يراه في يغبط يبني الأئمة الله الناس قراتهم هذا الإنسان مكان المساجد هذا أمر محمود. لكنه وحده كل الإنسان خلوات على كل لكنه كل أمر جمع من محمود وحده يختلف فيها ب ر ب ه وليست ا ل خ ل و ة شرطا في أ ن ا ل إ ن س ا ن ي أ ت ي مكان مغلق م ظ ل م ويفتحه ويراك الناس كل ه منك دخلته ما صارت خلوه لكن ا ل خ ل و ة هي التي يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يستلها المرء من دقائق حياته وساعات ليله وينفرد فيها بربه ويبث الله جل وعلا ما يبيته والأخير ز اعزائي ك م الله خير يا وثابقكم خير شيخ ليتقدر ل ا ه المسلمين ك ا وجميع م ا ل ونلقاكم ي ت ق ب ا منا ا ح ح العمل بإذن الله كان هذا ختام ل ت ن لهذا اليوم ل ا و ن ق في الغد ب إ ذ ن الله لنتابع حديثنا في ا ل أ ن ب ي ا ء والوحي إ ل ى ذلك الحين ن س ت و د ك م الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته سيروي قلوب جميع الورى لنا عبره من أ ن ا س مضوا ف أ ي ن الذي ي أ خ ذ العبره ه د ا ت لنا وبهم نقتدي ويؤنسنا ذكر ما قد جرى ف ل ي س ح د ي ث